نسبا ونطرد يا أبي ونباد وإلى متى يتطاول الاوضاع Wielu z nich nie ma w tym samym czasie. Wielu z نسبا ونطرد يا أبي ونباد وإلى متى يتطاول الأوغاد وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا وإلى متى تتقرح الأكباد وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا وإلى متى تتقرح الأكباد نصحو على عزف الرصاصك أننا زرع وغارات العدو حصاد ميادنا النصر المبيض فإن موت فإن دا إله إلى يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والابعاد نشراكنا في المحافل سلعة ونباع كي يتمتع الأسياد نشراكنا في المحافل سلعة ونباع كي يتمتع الاسياد دانا نموت حتى نناذ شهاده فالموت بدرب الهدى ميلاد ميعادنا النصر المبين فان يكن موت فاند الهنا الميعاد بساتين الجنان تزينات للخاطبين فإن من هذه بساتين الجينات تزينات للخاطبين من يرتاد للخاطبين فإن من يرتاد للخاطب نفين من يرتاد